أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أردلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنون ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبوا على ربهم يتوكلون وكأي من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 الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعتنون